بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم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 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سُدَّةً وَمِن خَلْفِهِمْ سُدَّةً فَأَوْجَشِينَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَذَّظْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم آي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيبه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون